ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمنا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 فلما ان ارد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج. قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يفدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى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 واضمم إليك جناحك من الرهب فَذَانِكَ برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين قال رب إِنِّي قتلت منهم نفسا فَأَخَافُ أن يقتلون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 بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي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 من اله غيري فاوقد لي يا هامان الطين لي, لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وجنوده فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أُوتِيَ مثل ما أُوتِيَ موسى أَوَلَمْ يكفروا بما أُوتِيَ موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إِنَّ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 ملائكة يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون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 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك, وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنك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 أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى, ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله الا هو